بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاذا والقمر إذا والنهار إذا جلّها والليل إذا يغشاها والسماء والارض وما طحّها ونفسه وما سُهّها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ما قتل الله وسقياها فتذبوا One <laughs>